أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله من دون الله ان كنتم صادقين